لآل لا آل الله ل أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ا م you、mm -hmm. a l l a h وصلتم قبل ما لكم وسكنتم ص ل قبل لكم ت م ما مزوى في مساكن الذين ظلموا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف فعلنا مكروا مكرهم وإن مكرهم وَقَدْ م ك ر ُ ا ُ م َ ا َ الله مَكْرُمْ ا َ ح س ن ى ا ل ل ه ع ز ي و ن ت ق ا م يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله, لله الواحد القهام فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصحاب سراويلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت 「今日は私のために」<音楽><音楽>